وَتَحْمِلُوا أَفْقَالَكُمْ بِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِذِهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ إِنَّ رَبْ تَـمْـنَـرَءُ الرَّؤُوفُ الرَّحِيمُ وَالْخَيْلَ ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد وله شاء لهداكم أجمعين هو الذي أنزل من ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به بَالِكَ لَا آيَةَ لِقَوْمٍ يَتَفَسَّكُونَ وَثَانٍ والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لا آيات لقوم a man. وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ